تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هذا الباب مناسب جدا في موضعه حيث أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر التوحيد أولا ثم ذكر فضل التوحيد ثم ذكر وجوب الدعوة إلى التوحيد بعد الخوف من ضده الخوف من ضد التوحيد ثم وجوب الدعوة إلى التوحيد لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه جل وعلا بمعرفة التوحيد والتمييز بينه وبين الشرك ما يصح له أن يقرى الآخرين على ما هم عليه من الشرك سواء كان أكبر مخرج من الملة أو أصغر غير مخرج من الملة أو بدعة إن كل هذه منها ما ينافي التوحيد الذي هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدعة تخدش التوحيد فبعد معرفة هذه الأمور أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ويفسر التوحيد تفسيرا واضحا جليا حسب ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله جل وعلا كله يدعو إلى التوحيد وفي ثواب الموحدين وفي عقاب المشركين باب تفسير التوحيد وعطف على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله فهو عطف بيان وإضاح لأن المراد بالتوحيد ما هو هو شهادة أن لا إله إلا الله وما هي شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد فهو من عطف المترادفين يعني المتساويين باب تفسير التوحيد وشهادة اللا اله الا الله والتفسير هو الاضاح والبيان مثل ما يقال تفسير القرآن يعني يوضح المراد بالقرآن المراد بالآيات بالتفسير تفسير العلماء رحمهم الله وهي عدد من الكتب منها ما هو من كتب المحققين السالمة من التحريف والتعويل ومنها ما لا يخلو من تحريف وتعويل فيكون المرأ على بصيره ويسأل عما يشكل عليه أو, او لا يقتني الا مثل كتب المحققين من العلماء رحمهم الله مثل من تفسير القدامة تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وكمختصره تفسير ابن كثير رحمه الله ومن كتب التفسير الحديثة مثل فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، ومثل تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الكريم الذي هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فكلها كتب واضحة جليّة والحمد لله سالمة من التحريف والتعويل. فينتبه المرء لتفسير التوحيد لأنه إذا لم يفهمه حقيقة يخشى أن يقع في الشرك وهو يظن أنه موحد يقع في الشرك كما هو حال كثير من, من يدعي الإسلام هو بعيد عن الإسلام يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ثم إذا انتهى من صلاته توجه إلى صاحب القبر وخضع عنده الخضوع الكامل والتذلل وسأل صاحب القبر أو الولي أو السيد هذا الشرك الأكبر والشيطان يريد من ابن آدم أن يعمل هذا العمل ليستريح منه يكون كافر مشرك مثله يكون عابدا للشيطان لأنه أطاع الشيطان حتى وإن صلى وإن صام وينتبه المسلم لهذا لا يقع في الشرك من حيث لا يشعر والشرك ما يعذر الإنسان بجهله لأنه مما افترضه الله على العباد أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ولا يصح الإيمان بالله حتى يكفر بالطاغوت ولا يصح وينفع الكفر بالطاغوت حتى يؤمن بالله فلا بد من معرفة التوحيد، لا بد من معرفة الشرك حتى يحذره. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، اللي ما يعرف الجاهلية. يقع في الشرك من حيث لا يشعر لكن اللي عرف الجاهلية وعرف أن الرسول حذر من هذه الجاهلية ما يقع فيه بإذن الله لكن المشكل إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يشأ في الإسلام من لا يعرف الكفر فيجمع بين الاثنين فيخسر الدنيا والآخرة ما يجتمعين وكثير ممن يدعي الإسلام اليوم يجمع بين الشرك والتوحيد في زعمه وهنا توحيد لا شيء مثلا ليصلي ثم اذا انصرف من صلاته توجه الى صاحب القبر وسأله هذا الشرك الاكبر وبطلت صلاته وبطل عمله كله والله جل وعلا حذر من هذا بقوله تعالى ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنا عملك والرسول عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يشرك ولا يحبط عمله لكن ليبين جل وعلا للأمة وللعباد هذا الرسول لو أشرك حبط عمله وهو مستحيل أن يشرك لأن الله جل وعلا عصمه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي لا تسرق بإذن الله لكن يقول عليه الصلاة والسلام لو سرقت ما عفوت عنها لكونها بنتي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يحبط العمل ما هو الذي يحبط العمل الذي يظن المرء أنه يتقرب إلى الله مو بعمل المعاصي والفجور هذا لا قيمة له لكن الذي يحبط الذي يتراءى للمرء أنه يتقرب به إلى الله يعني يصلي ثم يشرك يحبط عمل وتحبط صلاته فواجب على المسلم أن يعلم ذلك. ولا يجوز أن يقال إن هؤلاء جهال مثلا اللي يعبدون القبور ويتوجهون إليها قجهاال يعذرون بجهلهم لا قد يعذر بجهله ببعض الأفعال والأعمال لكن بالشرك لا ما يعذر فيه أحد لأن معرفته واجب على كل إنسان أو أو أوجب عليهم معرفة الصلاة يعرف التوحيد ويعرف الشرك اوجب عليهم معرفة الصلاة وهل يقال ان المسلم معذور لو جاهل الصلاة لو صلاها على غير الصواب وغير الصحيح يعذر ما هي يعذر لو صلى صلاة الظهر مثلا ركعتين او اربع ركعات او صلى صلاة العصر خمس ركعات هل يقال يعذر هذا جاهل لا وهو يعرف انه لا يعذر به هذا فكذلك التوحيد والشرك لا يعذر احد بجهله نعم وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أيهم أَقْرَبُ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُشْرِكِينَ أُولَئِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَدْعُونَهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَعِزَيْرُ وَالْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَيُّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ مِنَ الصَّالِحِينَ تَدْعُونَهُمْ هَؤُلَاءِ هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويحرصون على القرب من الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه فكيف تطلب منه أنت هو عبد مثلك إلا أنه فضل عليك فكونه عبد لا يصح أن يعبد لأنه نفسه يتقرب إلى الله ويحرص على أن يكون قريب من الله فهو متذلل متقرب إلى الله جل وعلا فلا يليق بك أيها العبد أن تعبد عبدا مثلك وإنما أعبد المعبود أعبد الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني هم من يعبد غير الله لا يخلو إما أن يعبد تقي أو يعبد الشيطان والجن إن كان يعبد التقي فهذا التقي يتقرب إلى الله جل وعلا مثله حريص على القرب من الله فما يرضى أن يصرف له شيء من أنواع العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت. غضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده لا تشرك بين الخالق جل وعلا والمخلوق بالعطف بالواو وإنما لا مانع أن تعطف بثم لأن فرق بين الواو وثم الرجل قال للنبي ما شاء الله وشئت فغضب عليه ورد عليه عليه الصلاة والسلام لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله ثم شاء فلان ثم تختلف عن الواو لأن الواو تدل على التفريك والعطف والتساوي ثم تدل على الترتيب والتراخي يعني الأول ثم يأتي بعده هذا مثلا تقول لولا, لولا الله وحذق السائق سأنقلبت السيارة نقول هذا لا يجوز مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت تقول لولا الله ثم حذق السائق لانقلبت السيارة نقول هذا صحيح لأن فرق بين الواو وثم فالله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هؤلاء الذين يدعون الملائكة ويدعون عزير ويدعون المسيح عيسى بن مريم هؤلاء عباد لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتقربون الله جل وعلا بفعل الطاعة والبعد عن المعصية فكيف يعبدون أما الصنف الثاني الذي يعبد من الشياطين والأصنام وهؤلاء فهذه لا حقيقة لها ولا تستحق شيئا فلا يجوز التقرب الى مخلوق كائنا من كان بما هو حق لله جل وعلا وهو العبادة وأكثر ما يدخل على الناس ويؤثر عليهم الغلو مجاوزة الحد يعني يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وقربه ويتقرب بها إلى الله لكن لا تحملك محبته على أن تصرف له شيئا من من حق الله هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا وهو بعث لحماية حق الله جل وعلا وحماية جناب التوحيد فالذي يقول مثلا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي هذا جعل توجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من به واللياذ والعياذ حق الله جل وعلا تلوذ بالله وتعوذ بالله بخلاف المخلوق الحي الموجود الذي يستطيع أن ينفعك ببعض الشيء هذا نعم توجه إليه واسأله لكن ميت أي أن كان أو غائب ما يجوز لك ذلك إذا سألته جعلته شريكا لله وهذا الغلو يعني تجاوز المحبة المشروعة إلى المحبة المحرمه والوسيلة بمعنى القرب يعني يطلبون القرب من الله بماذا؟ بالعبادة يعبدون الله جل وعلا فهم خائفون من الله يتقربون إلى الله جل وعلا بالعبادة وهذا من تفسير التوحيد أنه لا يجوز للمرء أن يصرف شيئا من أنواع التوحيد لغير الله كائنا من كان حتى وإن كان من كرام الملائكة ومن كرام الرسل وغيرهم نعم وقوله واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وقوله جل وعلا واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وإذ قال إبراهيم إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء وهو أبو من بعث من بعده من الأنبياء والرسل كله من ذرية إبراهيم والله جل وعلا قال عنه إنا إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، فهو تبر من أحب الناس وأقرب الناس إليه لما لم يقبل توحيد الله، تبر من من, من أبيه، تبرّى من قومه، ما كان معه على الحق أحد في أول الأمر، ثم كما أخبر الله جل وعلا فأمن له لوط. ابن أخيه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه يعني كل الناس تبرى من أبيه وتبرى من قومه تبرى من الجميع إنني براء هذا النفي بريء لما تعبدون بريء من كل ما تعبدونه إلا الله قد يفهم منه أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره فتبر من الجميع إلا الله جل وعلا إنني براء بمعنى بريء وبعيد مما تعبدون من دون الله من أي معبود يعبد من دون الله إلا الذي فطرني ولم يقل عليه السلام إلا الله قال إلا الذي فطرني بيان أن الذي فطر الشيء هو الذي يستحق العبادة هو الذي خلقك وتصرف العبادة لغيره إلا الذي فطرني ودل على أن الآلهة ليس لها شيء من هذا ولا تستطيع أن توجد فلا تستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه أوصى بها بنيه كما جاء في آية البقرة وحذرهم وغصاهم بتوحيد الله جل وعلا فمنهم من قبل هذه الوصية وتمسك بها وعض عليها بالنواجد ومنهم من ما بها عرض الحائط ولم يلتفت لها فخسر الدنيا والآخرة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى هذا نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الأحبار العلماء ولهذا يقال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة ويقال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من أحبار اليهود عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فالأحبار العلماء والرهبان من الرهبنة والعبادة الراهب العابد فالأحبار غالبا في اليهود والرهبان في النصارى لأن النصارى يغلب عليهم العبادة على الجهل والضلال واليهود يغلب عليهم العلم عندهم علم لكن لم يعملوا به فاليهود غضب الله عليهم لأن عندهم العلم ولم يعملوا به والنصارى ظلال يعبدون الله على جهل وظلال ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والظالين والمغضوب عليهم اليهود معهم علم فلم يعملوا به والظالون النصارى عبد الله على جهل وظلال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني اتخذوهم أرباب يعبدونهم والمسيح ابن مريم يعني عبدوه من دون الله تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وعادي ابن حاتم الطائي يسمع عادي ابن حاتم الطائي من العرب ومن اجاود العرب مشهور ابوه بالكرم اكرم يقال فلان اكرم من حاتم وهذا عادي ابنه وحاتم مات في الجاهلية وعادي لما جاء الاسلام وغزت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب وطن حائل وفي جبلي طي أجا وسلم لما قربت الجيوش الإسلامية حرب وذهب إلى الشام هارب ما يريد الإسلام فوقعت في الأسري أخته فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت عن نفسها فرحمها عليه الصلاة والسلام وأكرمها ارحموا عزيز قوم ذل وهي من ناس كرمى وامرأة مسكينة فقالت مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كلاما من ضمنه أنه مات الوالد وغاب الوافد وافدي ما عندي أحد وأنا امرأة كبيرة ما بقدرة للخدمة وما عندي دراهم أدفع أفتدي نفسي فمن علي من الله عليك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت فقالت أنا فلانة أخت عادي ابن حاتم قال الذي فر عن الإسلام قالت نعم يا رسول الله لكن ما استطيع افتدي نفسي ولا في قدرة للخدمة امن علي فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحملها وعطاها ما يكفيها وقال اذهبي لأنه عليه الصلاة والسلام نظره بعيد يعرف عليه الصلاة والسلام أن هذه المن على هذه العجوز سيكون لها أثر كبير في نفوس العقلاء والكرماء والرجال حتى وإن كان كافر مشرك إذا أتي من جهة الكرم والطيب فهو يدرك ذلك فذهبت ولم تقف دون عدي فقالت ضيعت نفسك جئتك من أكرم الخلق جئتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فضع يدك في يده تسعد في الدنيا والآخرة ولا مته. وقال أتظنين أنه يقبلني يعني يسامحني لما حصل مني ما حصل قالت نعم وما رد أحد عليه الصلاة والسلام فجاء رضي الله عنه وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفادته لأنه كريم من كرماء وأسلم رضي الله عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعربي يدرك ويعرف المعنى قال يا رسول الله لسنا نعبدهم ما عبدناهم لأنه تنصر صار نصراني لأن من العرب من تنصر ومنهم من تهود ومنهم من صار مجوسي ومنهم من بقي على شركه وقليل منهم الحنفاء يعدون على الأصابع كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة رحمة الله عليهم بقوا على الحنيفية ملة إبراهيم لكن الكثير من العرب اعتنق النصرانية ومنهم من اعتنق اليهودية ومنهم من اعتنق المجوسية ومنهم من بقي على شركة كوفار قريش فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم هذه الآية تقول اتخذوا أحبارهم وروبانهم أربابا من دون الله ما كنا نتخذهم أرباب. ما عبدناهم ما سجدنا لهم ولا صلينا لهم ولا زكينا لهم ولا صمنا لهم لا فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحر يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه قال بلى صحيح لقالوا هذا حرام جسنبنا له في الشريعة حلال وإذا قالوا هذا حلال فعلناه له حرام قال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم إذا أطعت مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فتلك عبادته ما يلزم أن تسجد له هذا من تفسير التوحيد أن الشرك مثلا ما يلزم منه السجود للمخلوق أو للمعبود من دون الله وإنما إذا آطعته في معصية الله فقد اتخذته إلها كما هو حال بعض الناس يطيع السادة والكبرى والملوك والعظماء في معصية الله فقد اتخذهم إلها من دون الله حتى لو لم يسجد له ولم يصلي إن بعض الناس يظن ويتصور أن الشرك أن تأتي إلى صنم أو قبر أو معبود من دون الله تسجد له وتصلي لا هذا شرك لكن كذلك الشرك عبادة المخلوق طاعته في معصية الله وتحليل ما حرم الله إذا حلله أو تحريم ما حل, ما حل الله إذا حرمه فهدت تلك العبادة مثل هذا مثلا ما يفعله بعض الناس تحليلا للحرام مثلا مثل تحليل الربا أو تحليل الزنا أو نحو ذلك ثم يطاع في هذا هذا الكفر هذا الشرك فرق بين من يرابي وهو يعتقد الحل أو يرابي وهو يعتقد الحرمة يرابي يعتقد الحل هذا كافر لأنه استحل ما حرم الله يرابي وهو يعرف أنه حرام لكن يقول مبتلى نقول هذه كبيرة من كبائر الذنوب ما تخرجه من علم الله. اتخذوا أحبارهم ورهبهم